أو لا يصلي وصلي. Ik wan en astajratu bihi sura ZANG بي خير الخلق كلهم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي I'm mm you -hmm. وهي تخبير En ik ga ernaar